أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجِرِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى كل اجِل الى اجل مسمى وان الله بما تحملون خبيث ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير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 مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْعَلُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ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 وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَا لَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَوْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ